خلقكم من نفس واحدة ثم جعل مِنهَا زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج خلقكم من نفس يخلككم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث يخلككم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له لا اله الا هو لا اله الا هو فاناتصرفون فاناتصرفون انت فَإِن اللهَّ غَنعَنكُم إ تَكفُ فَإِ اللهَّ غَن النوكُ وَلَا يَضَّال يعبَادِهقُف وَلَا يرضى الكفر وَإِن تَشكُروا يَظَّهُ لَكم وَإِن تَشكُروا يَرضَّهُ لَكُم ولا تذر وادره واذر اخرى ولا تهن ولا تطع اذرا اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون ثم الى ربكم مرجعكم فينذره إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ فَذَكَرَ رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَخَذَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ لَجَأَ فَذَكَرَ رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا كُنَّهُ لَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نسي ما نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله تمتعت بكفرك قليلا تمتعت بكفرك قليلا انك من أصحاب النار انك من اصحابنا أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وَاَحْنَا نَرْضِ كُلَّا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ كُلَّا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ, الله واسعة وأرض الله واسعة إنِ يوفى يُوفَّ الصَّ بغير حساب